آيات لقوم 126. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به, فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِن كُنَّا طَالِبِينَ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 إلا ظنوا وما نحن بمستيقين وبذلهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما النار وما لكم 118. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 119. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين